Lokangile kan gile bakabou ya fanama hanna sallim aleisak ya khsana sunna daiman bashy arga ka تبتقوك فيني ولا ريدا لا محنة مرات بعذرك أنا لا مرات بقول جنة مرات قلوب عشبي خلاني اتمنى لو كان قلبك بول يا فانا ما حنا سلم عليك ساكن يا السلام سنة معقوله ما حاسي حجم الغرام والشور واللهفه في عيني والدهشه يالمعشوق لو نحنا اخوان ساي الخوه ليها حبوب كيف ترضى فيني الريح يبكي ويموت مخلوق لو كان قلبك ابو لعبانه ما عليك ساكب يا خي السلام سنة ساليني بي ما ضغط فيك النوم كل ما بنيت تتهد في البنه نبتل تضوغ راحا يا قلبي تتنو والحلوة بتفوت فيني ويوماتي تتنو لو كان جليبك يا فانا ما حنى سلب علي ساكد يا في السلام سنة سلب على ساكد يا في السلام سنة سلم عليه يا